110. ليسوا سواء 111. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن 110. والله عليم بالمتقين 111. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 117. وحرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت 118. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 119. يا أيها الذين آمنوا لا تت... 119. واتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما, ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم 121. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغير 122. ثُوِيلَوَي بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 112. والله سميع عليم 113. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 119. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون 110. إذ تقول للمؤمنين أَن يكفيكم أن يمدكم رب بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا ويأتوكم فرِهِم مذاَا يم دِدكُم رَّكُ بِخَمسَةِ آلافِ مِنَمَلائِكَةِ مُسَوي 119. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 وَأَقِي اللَّ وَروسُون ل عََّكُم